الآخرة زين لهم أعمالهم زين لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هؤلاء خسرون وإنك لا تلقي القرآن من لدن حكيم عليم.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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز أنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخفني لا يخاف لدي المرسلون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 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل, النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده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 وتفقد الطير فقال ماليا لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه أو بسلطان مبين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 وللله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا قالوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملوفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ولوا قوة وولوا بأس شديد والأمر إليك فانقري ماذا تأمرون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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَتُ مِنْ دُونِنِ بِمَا لِهِمْ فَمَا تَأَلَّيَهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَاهُمْ بَلْ أَتُونَ بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجِعُوا لِيَمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُ بِجُرُودِ الْقِبَلَ بِهَا ولا نخرجنهم منهاذ اللتؤهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين.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 قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أَمْ تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَتَّهُ حَسِبَتْهُ لُجَّهُ حَسِبَتْهُ لُجَّتَهُ وَكَشَفَتْ عَنْ سَطِيْحَهَا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 الله بل أنتم قوم تفترون وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنا هو ثم لنا قولا لولي ما شهدنا ملكه وإن الصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم ان مدمرناهم ان مدمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان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 وقدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أم الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماء السماء ما وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض طرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء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 اشرعون ايانا يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم في شك منها بل منها عنون وقال الذين كفروا اذا كن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 بِهَذَا الْعِظَمِ عَنْ ظَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتوا بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 له خبير بما تفعلون. من جاب الحسنة فله خير منها، وهم من فزع يوم عيد الأمون. ومن جاب السيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجذون إلا ما كنتم تعملون؟